ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقدون هذه جهنم التي كنتم توعدون اطلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكفرون ولو نشاء فَنَسْنَعَ عَلَى اعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ أَن لاَ يُضِلُّوا وَلَوْ شَاءُ اللهُ لَمَسَخَهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسَتْقَرُوا ضَيَاعًا وَلاَ يَرْجِعُونَ وَمَن عَمَّ الهُونَ كُسِهِ فِي الْخَلْقِ أَفَلاَ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 مَا عَبَدْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا فَهُمْ لَهَٰؤُلَاءِ مَالِكُون وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ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 أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وغرض لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحيينا الذين وأنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر لخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات ولرض بقادر على ويخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا سيلن السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ لعلى ويقذفون من كل جالب ذُحُورًا وَلَهُمْ عَبَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ سَاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِ مُؤَبَّهُ أَشَدُّ خَلْقًا مِمَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ بَلَعَجِبٌ وَيَسْخَرُونَ وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا مثلا ناترا وانظما ما لم يبعثون او ابا ءنا الاولون قلنا عم وانتم داخلون فانما هي دبره واحده فاذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم القصد الذي كنتم به تكذبون